غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَأْبَ رَاهِمَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة.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 وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يألونكم خبلا ودوا ما عن التم ودوا ما قد بدت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 وَإِذَا لَكُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَبْدُ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ قُلْ مُوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وأنتم أذلتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيْكُمْ أَيِّ يَوْمٍ يُدَّدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيمٌ بَل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعلوا الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به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 وتلك الأيام وتلك الأيام نداو لها بين الناس ولينعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن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 وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفر وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وثبت أقدامنا و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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردواكم على أعقابكم فتو قلبوا خاسرين بل الله مولكم وهو خير الناصرين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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل له الشيطان إنما استزل له الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفَّالَ الله عنهم إن الله غفور حليم.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 وَمَن يَغْلُل يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَت وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ ثُمَّ تُوَفَّى كُل نفس كَسَبَت وَهُمْ لا يُضْلَمُونَ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 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يتلوا عليهم آيات يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو ألم ما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 ويستبشرون بنعمة فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين وبي ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة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 وَلِلَّهِ ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير